أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبغوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَوْهُ مَا سَنَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَبْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم غوث أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عشرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وَالْتَقُوا يَمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُمَفَّأَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَهُونَ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يهمل كاتب ان يكتب كما علم الله فلين فليملل الذي عليه العق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه العق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل فليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجاله ذلكم أقسد عند الله وأقوم للشهادة وأذنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا يَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ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 يرعون في اولى من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اتبع الرسول بما زين اليه الربه والمؤمنون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 لا يكلف الله نفسا إلا مشعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا صرنا كما حملته على الذين من قبلىنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلىنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرُنَا <تصفيق> أَلْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْنِ <إنس> اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَمِّينَ الله <الإم> <الإم> <الإله> لا إله إلا هو الحي أَقِيُّ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ صَدِقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ دَلَلِ النَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُقَالَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 وَمَا يَعْلَوْ جَأْوِيلَهُ إِلَّا الله، وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَنْذَكَّهُ إِلَّا أُولُّ ربنا لا تزول قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لنتون يعنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم فقود النار كلا أبيان فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذلوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَلَكَانَ لَكُم آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ تَقَتَّبَ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَينِ وَمَا الْمَلَؤُ يُعِذُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ رُؤْيَةَ النَّاسِ بالشهبات من النساء والنبيين والقناطين المقنضة من الذهب والفلة والخيل المسومة والأنعاب والحار ذلك متاع العياة الدنيا والله وعنده حسن المآب قل أبنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجريم تحت الأنهار خالدين فيها، وأزواج ضحرة ورذان من الله، والله بصير بالعباد.